وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أسعاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصعاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن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 بلد في عطو ونفور، أفَمَّ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ من يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمْ من يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ قل هو الذي أشاءكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل لَمَّا تَشْكُرُونَ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَتْ سُؤُورُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ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 فَمَن يَأْتِكُم بِمَأْمِنٍ فَإِنَّ اللَّهَ مُنزِلٌ سَكِينَتِهِ